سيدة تقول أنا غير محجبة ولكن أصلي وأصوم وحجت بيت الله الحرام فهل يقبل الله صلاتي؟ العبادة إذا صحت يرجى أن يقبلها الله إذا كانت خالصة لوجهه ولا ينبغي أن نجم بالقبول فالأمر مفوض إلى الله سبحانه وهو القائل إنما يتقبل الله من المتقين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 إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وفي المأثور من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعدا رواه من حديث الحسن مرسلا بإسناد صحيح ورواه الطبراني وأسنده ابن مردوية في تفسيره بإسناد اللين والطبراني من قول ابن مسعود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 وأنها في النار فالخلاصه أن علامه قبول الطاعة استقامة السلوك مع العلم بأن قبول عبادة شيء وصحتها شيء آخر فقد تكون الصلاه صحيحة بأركانها وشروطها ولكنها غير مقبوله عند الله ولا يحكم عليها بأنها باطله فليس هناك ربط بين الصحة والقبول وقد جاء في الحديث إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته أو تسعها أو ثمنها أو سبعها أو سدسها أو خمسها أو ربعها أو ثلثها أو نصفها رواه أبو داود والنسائي